111. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن في جالوتا قالوا نحن أعلم بمن فيها جاه لن نجئ عنه وأهله إلَم رأتَه كانت من الغابرين ولم نالوا طنسي أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا منزلون على 117. وقاموا القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون